إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخلاكم فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي o oh. كللوقتُم في بُيوتكمُم لََزَ الغذينَ كنتِ بعَلَمُ لقَُْ إ مَ غاجعَ وَلَبَتَ لَ الله مَا في صُنوركُم وَلومَح صَبَاء في الكُ بِك واللَّض عَم بِذنتِ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم انما استزل يوم الشيخون ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنها وقال <تصفيق> مَنُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَرْغًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِلَهُمْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله فما ذا الذي سرق من بعده القيامة ثم توفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم Thank mm -hmm. you. na